we hebben لفضيله الذين محمد راتب لَيْسَ هُوَ الْخَبِيثُ يُضِلُّ عَنْ سبيل الله وَقَرَّهُ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ We hebben geen تو ان لله ومن يشكر ان و من يشتك فإن الله يمنحه حميدا وإذ قال القمان لبني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا God, I فَأَمَّا إن مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَا لَيْتَنِي إِنَّمَا مِنْ فِي صفرة فتكون فِي صفرة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ كَالْأَرْضِ Amen. En wat de toekomst van De toekomst van Voilà, stop